لدي مشكلة وهي الخجل من الناس إنني لا أستطيع المجالسة معهم ولا أستطيع مقابلتهم أدنى مقابلة وأنا أعيش في حالة رهيبه أرجو أن توجهوني علما بأنني أصلي وأدعو الله كثيرا وعمري في الثامنه عشره هلك بارك الله فيك الله يجع من قبلك هذه هذه الاوهام, هذي الأوهام وهذي هذي من قلبك وهذه التوهمات وهذا الخجل كسر ربك يزيل هذا من قلبك وتجاهد نفسك في دروس مع الملائكه ومع الاخوان ومع عائلتك واو يزيل هذا هذا كله من الشيطان هذا خجل من الشيطان فتقول اعوذ بالله من الشيطان وجد وتعزم على نفسك في الدروس مع الناس وتتحدث مع الزملاء ومع الاهل والاقارب حتى في المساجد في حلقات العلم في البيت في التزاور مع اخوانك جاهد نفسك لان هذا لا يليق بالرجل بل هذا من الشيطان في لك كان تجاهد نفسك وان تسال الله جل وعلا ان يعينك على ذلك وان يزيل من قلبك هذه الاوهام وهذا الخجل الذي لا وجه له وابشر الخير متى صدقت يسال الله امرك